إِلَّ ت لَا يَررجونَنِكَ خَا فَلَيْسَعَلَيْهِ نَّ جُنااح فَلَسَعَلَيْهِم نَّ جُنَاحٌ أَ يَضعْنَثِي يَابَهُ وَيرَ مُتَبَرلِجاتِ بِزينَتِهُ وَأَي يَسْتَعْفِثْ نَ خيْرُ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 ورحمكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعتلون